الوحدة الرابعة الدرس الثاني بعد الدراسة واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور سينما موعد مشاهدة الأفلام بداية نهاية مسرح